ليس البر أن تولوا وجوهكم يعني قنج اذنينهين بر السرو جابت خو ابدنا قبل المشرق والمغرب روش شرقي وغربي روش حالات وروش اوج روش حالات قبل فلاية روش قبل جهيان بجوان افتخار بخو اوان جهاتات لو بجن قبل ما اڤي ام شوت شي تلي جديده يجون خدّي تعال البير ديور كير بير قنجيد في دنينا أفق بنتهن الشرعينا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر قنج قنجاوي كسيه يبوري بخدينا إيمان بخدينا ورجاء دمائه والملائكة بوري ملايكة خدينا إيمان والكتاب إيمان بكتاب خدينا هذا اسم جنس البير والنبيين ایمان به گامبرت خدایی و المال ومال دوبد وارد دنبن عالمي خير کربن على حبه قلب وره و حشی مالیت کرد یه حرسال سر کمک کرند وی مالی حس کت مال هباد قلب حشی کرند جوار بوی مالی یه مالی صرفت کنت ریک خدات عالم یه يا یه خیرابد کت الق کت کت داری واليتامى ايتيما اوت بابيت وان مريل بجيت بتجي والمساكين اوبت هجار خدان هوجاي وابن السبيل وابن السبيل ابن السبيل كيشكا مسافره رايفنغان والسائلين اوبت خازن هاري كار يكو وفي الرقاب اروص خوب خبوبيت ليش صرف كلي عبداش عبديني خلاص بك عبداء اش عبديني خلاص بك وأقام الصلاة نبيجا خوب درستيك لي وآت الزكاة وزكاة خو جدايكا واخدتها على فرض كريساري والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وأوكست سوزد خو بجهة إينا هكر سوزك دان والصابرين في البأساء والطراء وأسمت حتوان كصادك عاويت بهمت خفرهتك حالتي باساءدا فقيرية ويضرع اذا وختي ايشك تتوان وحين البأس وختي شرد جوارد حرب اذا ونحرس حالتا ده ات بهن الذين صدقوا وابت ما جوتين اون عيط راس جوتين الجل خذي ات ايمان اخده. راس الجل خذي تعالى جوتين ات ايمان بوار يخذي واولئك هم المتقون واباؤك يا آیا تخدای نپاش اش حقوق با خدّت عالا؟ ابتش خودان پاش رابونا ابفرده تخدّت عالا و بخودان پاشا اج به امریا خودی